من الله ما عمل الذين تقوى الذين هم محبون الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمتي أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثم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 وروتينها القاتل وتعقيداتها الشائكة وتغيان مادتها الزائفة تضيع قيم وتنزوي مبادئ وتغيب الروح بإشراقاتها وعندها ننسى عالم الغيب وحقائقه فتتزعزع الثوابت ويضعف التوكل ويقل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره يغيب الإيمان بأركانه ونحتاج بين الحين والحين لاستدعاء معاني الإيمان واستحضار هذه المعام الجليلة في النفس ونحن اليوم بصدد الحديث عن معاني غيبية حاضرة وعن قيم إيمانية غائبة بصدد الحديث عن بعض هذه المعاني عبر رحلة موفقة عبر القرون الغابرة والدهور الطويلة الماضية نحن اليوم بصدد الحديث عن اختصار الجغرافيا والتاريخ والحديث عن القيم المتجددة في كل عصر وزمان القيم التي لا تحبس في الأماكن والتي لا يطويها الزمان ولا يقتلها عبر شخصية من شخصيات التاريخ الإنساني الفذة على الإطلاق شخصية ليس فوقها في الفضل والمكانة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله قدمه علماء الإسلام على جميع الأنبياء خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه إبراهيم الخليل إبراهيم عليه السلام الذي أثنى الله عز وجل عليه بثنائل بلغ به المكانة السامية والمنزلة العالية واتخذ الله إبراهيم خليلا والخلة منزلة من المحبة والقرب من الله عز وجل تتخلل المحبة كل أجزاء الخليل فلا تدع فيه موضعا إلا وفيه حب الله عز وجل استفاه الله عز وجل كما قال القرآن بذلك لقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنك ما فتحت صفحة من كتاب الله هذا الكتاب الخالد والقرآن المجيد إلا وجدت فيه سير الأنبياء تزين القرآن وتجمله والقرآن يحدث في كل سطر من سطوره عن الأنبياء ذلك لأن القيم لا تعرف الزمان ولا تعرف الجغرافيا ولا تعرف التاريخ القرآن يختصر حياة البشرية كلها بين دفتي هذا الكتاب يحدث عن جميع الأنبياء إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين والقانت هو المداوم على طاعة الله تعالى ولم يرد الله بالحديث عن الأنبياء وإن كان هو الحديث الأغلب في القرآن لم يريد الحديث عن مرحلة وتاريخ إنما أراد الحديث عن قيم وأخلاق وعن آداب تستمر مع الإنسان وعن حياة وحركة دائبة ولذلك علينا أن نقف مع حياة الأنبياء مستلهمين الدروس ومستفيدين العبرة لماذا رفع الله الأنبياء أول شيء رفع الله به الأنبياء صحة وقوة معرفتهم بالله عز وجل ولذلك أعرف الناس بالله هم الأنبياء ومواقفهم تدل على ذلك يخالفون الأقوام ويصادمون المجتمعات ويؤذيهم الناس ويقفون بصمود عجيب حتى إذا استئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين الأنبياء حتى إذا زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقف الأنبياء ضد الظلام وضد الوثنية وضد الشرك وضد عبادة غير الله وضد تعظيم الذات وضد اضطهاد الفقراء وضد وضد الطغيان وقف الأنبياء اذهب إلى فرعون إنه طغى ولذلك الأنبياء أعرف الناس بالله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة اختار من دون البقاع مكة تحفو إليها النفوس وتشتاق إليها الأفئدة واختار من البشر رسلا وفي الرسل اختار خلي اختار الله خليلين محمدا صلى الله عليه وسلم ووالده إبراهيم وهو أبو الأنبياء وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب جعله الله أبا للأنبياء لأن الله أودع فيه, فيه النبوة والكتاب في, في ذريته الأنبياء لهم معرف بالله ولذلك يلجؤون إلى الله ويتعاملون مع الله وقوة يقينهم بالله عز وجل وحياة إبراهيم عليه السلام حافلة بذلك ثم ثانيا الأنبياء جمعوا من قوة الرجاء وحسن اللجوء لله عز وجل ما يحير في القرآن كل الدعاء دعاء الأنبياء وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير لي زرع عند بيتك المحرم ربنا إن كلمة ربنا لما تصدر من إرهيم عليه السلام تحس بمعانيها الصادقة وبدفئها الحنون ولذلك ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير لي زرع عند بيتك المحرم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 وهكذا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب شيء عجيب إبراهيم عليه السلام يدفي قول الله تعالى في كلمات مختصرة من فصورة التوبة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لحليم لأواه حليم وفي وفي هود إن إبراهيم لحليم أواه منيب وذلك الأواه هو كثير الدعاء وكثير الضراعة لله عز وجل وإن مما يستفاد من سيرة إبراهيم عليه السلام الفائلة الثالثة قوة المواقف ورباط الجأش وصنابته على مبادئه عليه السلام والدليل على ذلك حواراته مع قومه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاقا ويعقوبا وكلا جعلنا نبيا أفرعيتم ما تعبدون أن ما أفرعيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني شوف المعرفة فهو يهدين والذي يوميتني ثم اولذي يميت ثم يحيي ثم يحيي واذا مرضت فهو يشفي والذي اقمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكمه والحقني بالصالحين وجعل لي لسانا صدق في الاخرين الارتباط الملي والمجداني بيننا وبين ابراهيم قائم فنحن نرتبط معه عبر المله والتوحيد الممتد وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إن هذا المظهر الذي تعيشه الأمة الإسلامية هذه الأيام إنما هو ارتباط من مع إبراهيم عليه السلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم فقال أسلمت لرب العالمين من الارتباط المل والوجداني قائم ولقد استجاب الله لدعاء إبراهيم عليه السلام وهو في يوم من الأيام يتردد بين أرض بابل أرض الكلدانيين في العراق ثم ينتقل إلى مصر ثم يأتي من مصر إلى بيت المقدس في الشام ثم من بيت المقدس ينتقل إلى مكة وإلى جبال فاران الشاهقة يتردد بين هذه البقاع فإذا بإبراهيم عليه السلام يقول لله عز وجل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعلنا أفئلة من الناس تهو إليهم وهذا هو الحاصل اليوم وقال اجعل لي لسان صدق في الآخرين اجعلني من ورثة جنة النعيم واغذر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إبراهيم عجيب كادت دعوة إبراهيم تكون في القرآن دعاء لله وتعظيم ليعلم الناس أن الدعاء لله ملك لله حق لله لا ينبغي أن يصرف لغير الله إلا إلى يومنا هذا في أمتنا الإسلامية على امتداد أقطارها من يعتقد أن الموتى ينفعون وأنهم يملكون ويضرون وإبراهيم عليه السلام جاء بالتوحيد الخالص لله وإذ يرفعه إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل مع هذا الرفع ما زالت الدعاء موجودة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرينا مناسكنا وها قد أراه الله مناسكه وأرينا مناسكنا ما وقف إبراهيم موقفا إلا وحجاج بيت الله يقفونه اليوم على مر الدهور والأزمان وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارتبط البيت بإبراهيم عليه السلام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان آمنا وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن آيات البيت البيينات مقام إبراهيم لما وقف على الصخرة إذا بقدمه وغير حاف تغوص في الصخرة وتلتصق أقدامه وهذا هو مقام إبراهيم وبالمناسبة كان مقام إبراهيم ملتصقا بالكعبة ملاصقاً للكعبة لأنه الموضع الذي وقف فيه وبنى الكعبة وتركه هكذا وجاءت قريش على كفرها وشركها وأوثانها تعظم البيت ولذلك جاءت فيلامية أبو طالب ابن عبد المطلب الشهيرة التي يقول فيه وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذ تنفوه بالضحى والأصائل وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه غير ناعل حافيا غير ناعل أي كان بغير بغير نعال ولذلك التسقت أقدامه في الصخرة وجاء عمر رضي الله عنه لما رأى أن الناس يصلون في المقام والمقام ملاصق والله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى والمقام ملاصق للكعبة أخذ المقام وأزاحه وأبعده في المكان الذي هو فيه من أجل أن لا يمنع الطائفين الطواف وما زال المقام اليوم يمنع الطائفين الطواف ولذلك المقام هو الذي يهرع إليه الناس ليصلوا فيه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ولذلك إبراهيم عليه السلام يعتبر صاحب الملة التي أمرنا باتباعها وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة إبراهيم عليه السلام قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين وبعد الارتباط الملي جاء الارتباط الوجداني وأعني, وأعني بالارتباط الوجداني أننا في صلواتنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم جعل الله له لسان صدق في الآخرين دائما يردد على الألسنة في صلواتنا في في عشانا في فجرنا في حتى إذا أردنا أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم نصلي عليه صلاة تسمى بالصلاة الإبراهيمية ارتباطا مليا وارتباطا وجدانيا بإبراهيم عليه السلام ولذلك في صحيح مسلم قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البنيّة قال ذاك إبراهيم وفي الصحيحين يُحشر الناس يوم القيامة حفاتاً عراتاً غرّة أول من يكسى إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة فرداً وكان أمة وأمة معناها إما إماماً في الخير يقتدى به وهذا صحيح كما قال الله عز وجل في آيات الأنبياء لما حدث عن قصة إبراهيم مع قومه وحواره وحجته القوية الضاحظ لهم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نقفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وإلى نهاية الآيات لما ناقشهم وقال لهم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون وكان ذلك وإبراهيم في مقتبل عمره ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين أي من قبل النبوة من قبل الأربعين لما صادم إبراهيم قومه إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون والحجة التي يواجه بها الدعاة والمصلحون على مر التاريخ إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين بعد ذلك كسر الأصنام فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا إنا سمعنا فتى يذكرهم يقاض له إبراهيم فتى قال أصحاب التفسير لما كسر إبراهيم الأصنام وقيدا يلقى في النار كان في السادسة عشر من عمره عمر ستتاشر سنة وهذا قوله لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أي من قبل سن الأربعين وكنا به عالمين فتى في السادسة عشر من عمره يواجه أمما من الخلق يواجه النمرود النمرود ابن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نور من الذين من الأربعة الذين ملكوا الأرض كان ذا طغيان إبراهيم عليه السلام وكان ذلك في أرض بابل في أرض العراق في منطقة تسمى هران أو حران في تلك المنطقة واجه إبراهيم عليه السلام قومه. قالوا إنا سمعنا فتى يذكرهم يقاذ له إبراهيم فأتوا به على أعين الناس وأتوا به على أعين الناس فناقشهم إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وناقشهم نقاشا قويا حتى تأتي الآيات في الشعراء واتلوا عليهم النبى إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ما تعبدون قالوا نعبد أصنام فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون وفي وفي الصفات وإن من شيعته لإبراهيم إبراهيم يعتبر من أبناء نوح عليه السلام وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم فقال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أيفكن آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنهم ادبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ستاشر سنة فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقتهم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين قصة إبراهيم شيقة وأخبار الأنبياء ممتعة وإن كان بعض الناس قد لا يستوعب بعض الأمور العظيمة والقضايا الجليلة التي في ثنايا القصص إبراهيم عليه السلام لما ناقش قومه أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلوا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين بعد ذلك ألقوه في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قوة الثبات ثبات عجيب فتى وشاب يصادم هؤلاء جميعا ويقف لوحده حتى والده حتى والده مثل قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قادوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء يخي إبراهيم عليه السلام قوة شديدة قوة في الحق ولذلك استحق أن يبلي أفضل بيت لله ولذلك جاء في صحيح مسلم أن الأنبياء على درجات في السماء الأولى كذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي السماء الثانية وجد آدم وفي السماء الثالثة وجد يحيى وعيسى ابن الخاله وفي الرابعة وجد بعض الأنبياء وفي الخامسة وجد موسى وفي السماء السادسة وجد إبراهيم عليه السلام أو إدريس وفي في السابعة عند البيت المعمور في السماء الذي تطوف به الملائكة يطوف به سبعون ألف ملك في كل يوم من طاف به مرة لا يعود إليه إلى يوم القيامة ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فوجد إبراهيم متكئا بظهره إلى البيت المعمور حق له ذلك لأنه بنى البيت المعمور في الدنيا بنا لله الكعبة ولذلك فوقا فوق الأنبياء جميعا وظهره جالس وظهره إلى البيت المعمور ولما أراد الصحابة والحديث في صحيح مسلم شبه الأنبياء قال لقد رأيت موسى عليه السلام وكأنه من رجال شنوى في غلظة يعني جلد ناشف كده وغليظ ورأيت عيسى عليه السلام أشبه الناس به عروة بن مسعود الثقافي ورأيت إبراهيم عليه السلام أشبه الناس به صاحبكم أشبه الناس به صاحبكم أي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان فيه شبه من إبراهيم وكان يحبه ولذلك سمى ولده إبراهيم التسمية أن تسمي على من تحب لو أن عندك صاحبا عزيزا تسمي عليه تسمي على والدك تسمي ولدك على أبيك ليحمل اسمه لاحتنائك بأبيك وافتخارك به ولو أنك عجبت بشخصية ما تسمي عليه سما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولده من ماريا إبراهيم وهذا إن دل إنما يذل على حبه صلى الله عليه وسلم لإبراهيم وجعل لي لسان صدق في الآخرين جمعوا لإبراهيم النار وأرادوا أن يلقوه في النار ولم تكن نارا عادية قالوا ابنوا عليه بنيانا بنوا عليه وجاءوا بنار عظيمة حتى قالوا أن المرأة كانت إذا نذرت نزر للآلهة والأصنام تقول إن, شف إن شفيتم ولدي لأحملن الحطب لإحراق إبراهيم وفعلا ضلال ولده بكويس بدل ما تقول بقاو الله كويس بتقول الآلهة سمعوا كلامي الاصنام حصل واحد يمشي للشيخ ميت في قبره يا شيخ تسوليه وتسوليه وتسوليه وتنجحني وتنجح ولدي وأنا قدمته وناس المعاينه يقبلوني والله الشيخ لا بيقبلك ولا بيقدر عليهم ناس المعاينه دير ما بيقدر على الشيخ كلمه الشيخ راقد في قبره تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزلهه ووسع مدخله تدعو له والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الشيخ إذا سبق بالإيمان تدعو له يقول لك يا شيخ جيتك متيم من بي ما قدمته يقبلوني في السركة دي بالله يقدم أوراقه يقبلوا يقول الشيخ ده يقول لك ما بينفع والله مش وقدمته وقدمت وقبلوني عشر مرات ردوني لما ما شئت الشيخ جبلوني يا شيخنا والله لو ما كنت مش هتكام بيقبلوك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 رفعت الأقلام وجفت الصحف إياك نعبد وإياك نستعين لكن المرة كانت تجيب الحطب تقول كان شفيت لي أولادي أنا أجيب الحطب وأخذت في إبراهيم. بالله أولاد يشفه مع شفاؤتنا الآلهة التي لا تنفع ولا تضر يا أخي إبراهيم بنفسه يقول وإذا فهو وإذا فهو يشفين. ايجوا آلها الناس تعتقد فيهم ينفع ضر الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضل عن غيره والميت من المسلمين يحتاج إلى دعاء إخوانه وترحمهم واستغفارهم عليه أما هو والله يا إخوان تستغربوا عندنا في أمتنا مثقفون بل بعضهم من حملة الشهادات العليا بروفات بل يوجد بروف البروف ده عند مكان عظيم عظيم جدا عند أهل السودان كتب كتابا أسماه يستنبئونك في الكتاب قال لو أنك ناديت تستغيث بالشيخ الميت خرج الشيخ الميت من قبره وقضى حوائج مريديه ثم عاد إلى قبره ثانية والله ما شفنا أنا ما لباني وما ناديت في يوم من الأيام وما بناديو ولقد نادانا نوح فلا نعمل مجيبون ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه كما نادى الأنبياء ربهم ننادي ربنا وذنون إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأيوب إذ نادى ربه ر... وأيوب إذ نادى ربه أنيق أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قال الشيخ بيطلع من قبره يقضي حوائج المريدين في الدنيا وجرى جعتانه بروفيسر كبير ويعد من علماء أهل السودان حتى لا يقول بعض الناس الأصنام والآلهة والشرك مع الأحجار لا والله أخطره مع البشر ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادة يحبونهم كحب الله في ذلك يحب الحجار يحبونهم كحب الله شيوخ يعلموه ويقررون ولكنهم أحبوهم حبا لم يكن حب التلميذ لشيخه ولا طالب لأستاذه إنما أحبوهم حب اعتقاد وتقديس فأفضى بهم وأخرجهم من التوحيد إلى تقديس البشر وعبادتهم ولذلك إبراهيم عليه السلام كان قويا في دعوته قويا في حجته لما جمعوا له النار وألقوه في النار النار أوقدوها ما كان أحد يستطيع أن يدلو من النار فألف رجل كردي يسمى هيزن، هايزن الكردي صنع المنجنيق هو أول من صنع المنجنيق ووضع إبراهيم في المنجنيق وألقوه في النار والمسافة من المنجنيق إلى النار إبراهيم معنق في الهواء عليه السلام وسوف يقع في النار جاءه جبريل عليه السلام وقال له ألك حاجة يا إبراهيم قال أما إليك فلا وأما إذا الله فنعم إبراهيم معلق في الهواء أحوج ما يكون وجبريل يمكن أن ينفعه في هذه النحرة لأنه لما قلت لما قجد إبراهيم ووضع في المنجنيق قال إبراهيم جبريل لله إبراهيم خليلك قال له اذهب إليه فإن استغاث بك فأغثه لو قال لك نجدني أنجد طوالب طلع طوالب من النار وإن لم وإن لم يسألك فتركه فقال له أنك حاجة يا إبراهيم قال أما إليك فلا أما إلى الله فنعم وكان الله أسرع من جبريل بالرغم أن جبريل بلكا وجبريل من هو؟ وصاحب ربنا سماه ذو القوة المكين جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى أي ذو قوة فاستوى هذا جبريل عليه السلام بالرغم من ذلك فإن الله خاطب النار بقوله قلنا يا نار كولي بردا وسلاما على إبراهيم وما أكلت النار إلا قيوده ولقد قال إبراهيم ما كنت في أيام فيها أنا أسعد وقلبي مطمئن أكثر من الأيام التي كنتها في النار مطمئن مطمئنة يا أخي وما كده ما يك بخليل دخل يا أخي هذي دخل ما كنت في أيام فيها أسعد ولا أكثرت مأينة من الأيام التي كنتها في النار والقرآن عجيب قلنا يا نار كوني بردا أما وإن الله لو لم يقل سلاما لمات إبراهيم داخل النار بردا يا نار كوني بردا النار حتك بتلك وسوف يموت إبراهيم عليه السلام من البرد ولذلك أعقبها بقوله وسلاما برد لكن لا يقتل ولولا أنه قال على إبراهيم ما من نار في الدنيا إلا ولم لم يأو إلا ولم يستفد منها الخالق لحد يوم القيامة ما كان يستفيد من النار لانه لما قال قلنا يا نار أي نار في الدنيا تطيعه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ثم قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وفي القرآن أنه قبل أن يخرج بعد أن خرج من النار ناظر النمرود وقال له ربي الذي يحيي ويميت قال النمرود أنا أحيي وأميت يظن حياة كحياة أن يبقي أحدا ويقتل آخر لأنه ملك قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق ما قلت لك يعرف الله كويس ورد أن مخاطب قومه قالوا أجيتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين يا أخي إبراهيم يا سلام قوة عجيبة أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبعلمه الغيب وبقدرته على الخلق أن يجمعنا في الجنة مع إبراهيم ولا تستغرب فإن لأهل الجنة يوما في الجنة لزيارة إبراهيم عليه السلام حتى لا يقول قائل نحن لكن في الجنة إبراهيم هبكم في أعلى الجنان فإن لأهل الجنة يوما في الجنة يزورون فيه إبراهيم عليه السلام أسأله تعالى أن يجيب دعاءنا وأن يسمع مقالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله عليه وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه انتقل إبراهيم عليه السلام من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي بارقنا فيها للعالمين وهي أرض فلسطين فلسطين السليبة ومر إبراهيم على فلسطين وكانت قاحلة فمضى إلى مصر وكان في مصر حضارة وملك وتعرض ملك مصر لسارة زوجة إبراهيم ثم نصره الله على ملك مصر وجاء إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس وأرسل ابن أخيه وأرسل بابن أخيه لوط إلى أرض سدوم أو أرض الزعتر كما يسمونها وبقي إبراهيم في بيت المقدس وكانت معه هاجر وحملت هاجر ووضعت إسماعيل ورحل إبراهيم بهاجر سبحان الله هذا التنقل عجيب أفي, أفي ذات المساحة التي يتنقل فيها الناس بطائراتهم وبسفنهم وبسياراتهم أفي, أفي ذات المساحة نعم في ذات المساحة ولكن تبقى القيم حية واجعل لي رسال صدق في الآخرين ويستمر إبراهيم عليه السلام ويأتي إلى مكة ويترك فيها هاجرة وإسماعيل ويولي ويدعو بعد ذلك لمكة ولأهلها يا سلام يا خب رحم عليه السلام نحن مرتبطين له شديد نحن مرتبط به ارتباطا شديدا وبعد ذلك أنجب إسحاق ولذلك قال ووَهَبَ له إسحاقَ ويعقوب نَافِلَةً أي زيادة ويعقوب هو ابن إسحاق وإب... وإسحاق ولد ولدين العيس ويعقوب ويعقوب سمي يعقوبا لأنه جاء في عقب العيس يعني في دواروجة في عقبه يعقوب والعيس هو أبو الروم وإسحاق هو أبو العيس أبو الروم ويعقوب هو أبو بني إسرائيل والعيس أنجب الروم جاب الروم كذا الروم دوارت الروم أوروبا دي كلها الآن الروم دي الروم أنجب العيس روما بعد أن تزوج ببنت عمه إسماعيل إسماعيل ما هو الدعم إسماعيل عمه العيص والدسحاق وإسماعيل عنده بيت العيص زوج بنت عمه إسماعيل وأنجب منها قوما أو رجلا سموه الروم وسموه الروم لأنه كان شديد البياض أبيض شديد لم سموه الروم وصار وبعد ذلك جاءت أوروبا كلها الحالم ده والبشرية هذه وهذه إنسانية تاريخها عجيب ولكن تاريخ الإنسانية على التوحيد وخاصة تاريخ الأنبياء هو على التوحيد ودين الأنبياء واحد ولذلك الإسلام هو دين آدم والملائكة قبله هو دين نوح صاحب الطوفان هو دين آدم والملائك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان وله دعا هود النبي وصالح وكلاهما في الله مجتهدان هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان هو دين إبراهيم وابنيه معا وبه نجا من لفحة النيران وبه وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأفضل القرباني هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبد الشيخان هو دين عيسى هو دين عيسى مع أمه لم يدعهم لعبادة الصلباني وأجل شرع الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن الطيب الزاك الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوانه الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان وأولو النبوة وأولو النبوة ما منهم أحد يهودي ولا نصراني بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإسرار والإعلان الإسلام كان دين الأنبياء ولذلك فلما بلغ معه السعيه وقال يا بني اني ارى في المنام انني اصبحه قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما اسلم فلما اسلم إذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إبراهيم عليه السلام آخر فائدة في حياته نسبة لضيق الزمن أن الأنبياء ينتصرون في الآخر ويبقى دينهم وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وسنة الله أن يهلك الطغاة والطواغيت وسنة الله النمرود صاحب الجيوش الجرارة الذي ألقى إبراهيم في النار دخلت في رأسه ذبابة فجعل يضرب رأسه بالحائط ويأتي الناس ومعهم المرزبة الشواكيش يضربونه في رأسه بل لو وقفوا هاج فيهم لأنه لا يستطيع أن يستقر حتى يضرب على رأسه وها هو الله جل جلاله في معزل من البشر وهم يقفون مكتوف الأيدي لا يقدمون لإخوانهم في فلسطين شيئا إذا بنزيف يصيب الطاغية المجرم شارون إلى هذه اللحظة عاجز الأطباء عن علاجه اللهم آمنا بقدرتك اللهم آمنا بقدرتك اللهم إن ملوكنا وهم كابر في يوم من الأيام ظنوا أن شارون لا تقدر عليه ويظنون أنك لا تقدر على بوش وقد خلت من قبلهم المثلات وقد خلت من قبلهم المثلات اللهم إنا نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الضعفة والعاجزين اللهم لا يقوم منها أبدا اللهم لا يقوم منها أبدا اللهم عذب شارو في الدنيا كما عذب المسلمين المساكين من صبره وشعتين وكذلك أخذ بك إذا أخذ القرى وهي ظالبة إن أخذه أليم شديد فعلا يمهل ولكنه لا يهمل يعطيه مهلا إن الله لا يُملي للظالم من التمانينات اتلوا تمانين مجازر مجازر صبرة وشعتنا وشعرون يأتون في أرض الله فسادة كم هو حليم ربنا إن بس ربك لا شديد هكذا دائما تنتهي حياة من يقفون ضد الأنبياء ومنهجهم وإن شارون والطغمة المجرمة في أمريكا وفي إسرائيل لا يمتون إلى إبراهيم عليه السلام بصلة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا والحنيف المائل من الشرك إلى التوحيد ببصيرة الحنيف الذي يعبد الله بفقه وعلم حنيفا ولم يكن من المشركين وإن أولى الناس بإبراهيم هذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه وفوق ذلك كله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين متى كان الظلم من أمثال شارون ومن أمثال بوش وغيرهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنى البيت من يحج فيه غيرنا من يعظمه غيرنا من يطوف به غيرنا أرأيت يهودي ونصراني طاف بالبيت وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا نستبين منه الخير على بصير ونقف على تاريخ الدهور والأمم والأزمان والعصور والمجتمعات والتاريخ والجغرافيا والحضارات والأشخاص والأعيان عبر السنين في سطورهم تحدثنا عن الأنبياء وإن حياة الأنبياء شيقة لأنها حياة قمم البشرية أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ايتقبل مِنَّا واياكم أَجْمَعِينَ اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا الهنا ويا خالقنا اللهم لم نرفع اكف الضراعه في يوم من الايام إلى غيرك اللهم انصرنا نصرا مؤزرا عاجلا غير اجل يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين إخواننا في فلسطين. في العراق اللهم انصر الاخواننا في العراق. انصر في العراق اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام الطغاة الجبارين يا رب العالمين اللهم إن شارون طغى وتجبر اللهم إن شارون طغى وتجبر اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر يا مولانا ويا إلهنا يا من لا يرد دعاءنا اللهم أجب دعاءنا اللهم عليك بشارون اللهم عليك بشارون وبالصهاينة المجرمين وباليهود المختصبين اللهم رد المسجد الأقصى إلينا اللهم إنا عجزنا وإن البشر عجز, عجز يا رب العالمين وأنت لا يعجزك شيء يا من أنجى من النار الخليل ومن الذبح إسماعيل وأيد اليتيم بجبريل ودمر إبراحة والفين ومزق الأزاة بطير أبابين اللهم مزق جموع الكفر المحتلين ديار المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم من أراد بهذه الأمة سوء ونحن في العشر الأوائل من ذي الحجة وقد دنا يوم الحج الأكبر يا إلهنا ويا مولانا من أراد بالإسلام والمسلمين في هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سوء اللهم فجعل تدميره اللهم تدميره اللهم اجعل تدميره تدميره اللهم من أراد بشبابنا وفتياتنا فسادا وانحلالا وشعباتنا رزيلة وضلالا اللهم من نشر الفساد في هذه الديان اللهم شل أركانا اللهم شل أركانا وأيبس لسانه يا رب العالمين اللهم احفظ ديارنا وديار المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما